بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمد الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مساحفه الله تعالى وفي الدرس الخامس عشر قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر ابن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال ردل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب فواه البخاري وفي لفظ كان النبي يفرغ الماء على رأسه ثلاثة فواه البخاري قال الحمد, قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عملة الأحكام الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو أبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان إذا لقي عالما عليه أن يهتبل هذه الفرصة ويسأل عما يريد من أمور دينه وألا لا يشغله عن هذا لأن هذا أفضل ما عند العالم أمور الدين وأمور الشريعة وجاب رضي الله عنه رحل في طلب الحديث فكان حقا له أن يفتي الناس وأن يعلمهم هو أبوه صحابيان كلم الله عز وجل أبواه كفاحا عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وولده هو جابر من المكثرين في الرواية رضي الله عنه أرضاه ومع كثرة ما روى إلا أنه لما علم بحديث عند عبد الله بن أنيس بالشام وكان جابر رضي الله عنه بالمدينة النبوية قال اشتريت بعيرا ورحلته يعني وضع عليه الرحل وانطلق من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد وأخذ الحديث وهو على بعيره يعني رجع مباشرة إلى المدينة مسيرة شهر اشترى بعير وسافر شهرا كاملا من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس فارد جابر رضي الله عنه علو السند فكان حقا لمن رحل أن يرحل إليه ولا يمكن أن تكون رحلة إلا إذا رحلت في طلب العلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا الذي يذل نفسه ويشتهد في العلم فإنه بعد ذلك يصير عزيزا ويصير مطلوبا وأيضا لما كان ابن عباس يطلب العلم فقال بعض الناس يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر قال فودعته وأقبلت على العلم فلما راجت اجتماع الناس إلي أو قال علي قال ذاك الفتى كان أعقل مني فكان ابن عباس رضي الله عنه مجتهدا في طلب العلم وكان ينام على عتبة يتوسد عتبة, كعب عتبة زيد ابن ثابت رضي الله عنه حتى يعف تراب على ثوبه وجاب رضي الله عنه لما سألوه سألوه سأله عن الغسل فقال يكفيك صاع والصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترد إنما الوسط أربع حفنات هذه تسمى صاع وهذا مقدار زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي ص... ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فطري صاعا من بر صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين فالصاع مكيال ليس وزنا وإنما هو كيل يعني حجم قد تضح في شيء فيزن كيلو واحد لو وضعت فيه زبيب ربما يصل كيلو أو كيلو وربع إذا وضعت فيه تمر قد يصل إلى ثلاثة كيلو إذا وضعت فيه أرز قد يصل من اثنين كيلو واربعين جرام إلى ثلاثة كيلو وهكذا فهو حجم وليس وزنا مكيال ولذلك بعض الناس يضع له وزنا معينا ويعمم هذا في جميع المطعومات وهذا غلط ليس بالصحيح أن هذا كيث حجم معين، ووزنه على حسب ما وضعت فيه. قال يكفيك صاع، يعني في الاغتسال. من اليوم يكفي صاع؟ ها؟ قد اغتس الرجل برميل اليوم، برميل ماء. أدى صب على رأسه ما يساوي برميل ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يعني حفنة واحدة من ماء. والحمد لله يعني كثير من الناس يشكرون في الإخوة بارك الله فيهم الذين يقتصدون في الماء وهذا شيء طيب الاقتصاد في الماء كل الإنسان السني يتميز فأنه متبع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شيء حسن ولذلك جابر لما قال له الرجل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال ما يكفيني يعني صاع واحد لا يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب يعني جابر رضي الله عنه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني في أول الاغتسال في أول الغسل يأخذ ثلاث ثفنات من ماء فيفرغها على رأسه ويدخذ الماء في أصول الشعر وهذا من السنة وهذا يدل على أن الواجب في الغسل هو المسح أم الإسالة الإسالة يعني الغسل لأن الغسل إسالة الماء على العضو بخلاف المسح فإنه إمرار لليد على العضو وهي مبللة بالماء ولا شك أن بينهما فرق والحديث يدل على الاقتصاد في الماء وفيه حديث ضعيف وهو قوله وهو لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار والمعنى صحيح لكن الحديث من جهة السنة ضعيف فيخفف الإنسان في ماء الوضوء حيث أنه يتوضأ بحفنة واحدة ويغتسل بصاع يعني أربع حفنات وهذا الحديث فيه الانكار على من لم يتبع السنة بعض الناس يقول لك ليس بواجب لماذا تتكلم معي تقول لي يا أخي استعمل السواء قل ليس بواجب آفوا حياتك، قل ليس بواجب آه. كل شيء عندك ليس بواجب ولو كان ليس بواجب ولو كان مستحب لماذا لا تفعل مستحب الذي يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يفرص في هذه الأشياء ربما يفرض في الواجبات الذي فرض في السنن سيؤدي ذلك إلى تفريطه في الواجبات غالبا فالإنسان يستطيع كل ما علم شيئا من السنة يطبق سواء كان واجبا أو مستحبا سواء كان واجبا أو مستحبا نعم الحديث السادس والثلاثون وانتبه فإن بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين يزهدون الناس في السنة لو جدت تستعمل السواك استعمل... لماذا تستعمل السواك الناس في جهاد ليبيا جهاد سوريا جهاد اليمن جهاد مصر جهاد وانت لسه تستعمل السواك طيب ماشي جاهد بارك الله في جهاد كنت ترى جهاد جاهد وماذا يضرك السواك في الجهاد والنبي صنعك المصري قال لقد أكثرت عليكم في السواك وانتبه من هذه الشبهات يوقعها جماعة الإخوان في الشباب يقول له اترك, اترك اللحي احلق اللحية حلق اللحية واجب عندهم حلق اللحية واجب لماذا لمصلحة الدعوة اسبال الاذار واجب لمصلحة الدعوة ترك الاعتكاف واجب لمصلحة الدعوة طب ايه هي الدعوة لا تجد الدعوة طيب ماشي هنعمل كل ده لمصلحة الدعوة اين الدعوة أين الدعوة؟ أيام رياضية ومعسكرات رياضية وتنظيمات سرية هذه الدعوة أين وقع الإخوان المسلمين في أي بلد في العالم في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك في تعليم الناس أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة بل والله الذي لا إله غيره يزاهدون في كل ذلك يزاهدون الناس في تعليم الدين ولا حول ولا قوة. فاحذر رجلا يقول لك هذه سنة مش لازم السنة. المهم الجهاد. اترك السواك. اترك اللعية. اترك الثوب القصير على السنة. اترك هذا. هذا احذره على دينك. نعم. الحديث السادس والثلاثون.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 نعم هذا الحديث السادس والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتجلا لم يصلي في القوم وكان ذلك في صلاة الصبح فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم وهذا ذريع على أن الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس وإنما يسأل يعني رجل جالس في المسجد ولم يصلي مع الناس هذا موت شبه ولا لا ها موت شبه لا شك ولكن لا بد ولا أن تسأل لماذا لماذا أن تجالس ولم تصلي مع الناس قد يكون صلى في السفر ولا يعلم أنه من السنة إذا صلى في مسجد آخر وجاء والجماعة قائمة أنه يصلي مع القوم كما عند بعض أصحاب السنة بإسناد حسن أن النبي عليه السلام رأى رجلان رأى رجلين جالسين في مؤخرة المسجد في ناداهما، فجاء وفرائصهما ترعد ما بين المنكب والعنق يعني يخافان فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال صلينا في رحالنا أو في مسجد قومنا قال إذا صليتم في مسجد قومكم وآتيتما إلى مسجد جماعة فصل لا معه فهي لكم نافلة. كل ذلك حرصا على الاجتماع على الاجتماع الاجتماع. فوفي باب الدماء إذا جاء رجل يفرق أمرنا ونحن قد اجتمعنا على ولي أمر واحد ولو كان الآتي هذا صالحا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم سواء فاقتل الثاني يعني اقتل الذي يريد أن ينازع هذا الحاكم سلطانه الآن بعض الناس يجادل فيما فعله السلطان من قتل الخوارج أو غيرهم ده نحن, نحن مطالبون إذا اجتمعنا على الأمر إذا جاء آخر ينازع أن نقاتل هذا الذي ينازعه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل معتزل لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهذا دل على أهمية تعليم الناس خصوصا منهم من لم يكن يعلم الحكم يصبر عليه حتى يتعلم عليك بالصعيد يعني التيمم والتيمم لغة معناه القصد تقول تيممت الأرض يعني قصدتها وشرعا مسح الوجه واليدين أو الكفين بالتراب بغرض رفع الحدث هذا تيمم شرعا والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجمع قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأما في السنة فإن عائشة رضي الله عنها لما فقدت إقدى في إحدى الغزوات وحبست الناس ولا ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر كما في الصحيح والتيمم وأجمع العلماء على مشروعية التيمم في حالة فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله إن كان موجودا لمرض أو برد شديد أو نحوه أو نحوه ذا إنسان محبوس عند العدو والماء يسمح صوته ينزل من الصنبور ولكنه محبوس لا يستطيع رفعه على خشبة ولا يستعنى تهمهم ولا يصلي ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ويومئ برأسه إيماء ولا يترك الصلاة ويستعين بالصبر والصلاة بعد الله عز وجل ويتيمم فإن لم يستطع صلى على حاله صلاة فاقد الطهوري فالتيمم يجوز عند عدم وجود الماء أو إذا كان الماء موجودا ولا يقدر على استعماله الماء موجود ولا يقدر على استعماله أيضاً يجوز التيمم حينئذ بب التراب إذن تيمم حينئذ بالتراب نعم لو أغلقت الشباك وزوت الإضاءة نعم الحديث السابع والثلاثون نعم نعم نعم لا هناك قول ماذا الخفصوطه <تصفيق> انه رافع يعني ام ام نعم هذه مساله علميه وهي هل التيم رافع للحدث ام هو بدل عن الماء الجمهور على انه على انه رافع للحدث وبعض العلماء والمحققون من العلماء على انه بدل عن الماء وثمرت الخلاف في ذلك أن القائلين هم الجمهور بأن التيمم رافع للحدث يقولون لا يصح الإنسان أن يصلي صلاتين به وضوء واحد بتيمم واحد لابد أن يتيمم لكل صلاة ولا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة نعم الحديث السابع والثلاثون والتيمم كيفيته ضربة واحدة ضربة واحدة للوجه والكفين كما سيأتي نعم حديث البخاري طيب ما الإشكال قلت البخاري يا مسلم عندك البخاري البخاري فقط نعم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال فعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كذا كما تمرغ معروف تمرغ انظر في الصيحين نعم فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمرغ؟ نعم انظر يا أبو سفيان القاموس أيضا نعم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث عمده في كيفية تيمم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث عمار ابن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه أرضاه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته يعني أصابته جنابه فلم أجد الماء ويذل على أن التهمم مشروع عند عدم وجود الماء وإلى متى يطلبه أقوال كثيرة لأهل العلم يعني إلى كم مسافة يطلب الماء يجب عليه والمختار أنه لا يشق على نفسه متى وجدت المشقة وجدت التسيس قال فلم أجد الماء وهذه حالة من حالتي مشروعية التهمم عدم وجود الماء أو الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله لمرض أو برد شديد أو نحوه فتمرغت في الصعيد والصعيد هو ظاهر الأرض كما تمرغ الداب وفي نصفخة تمرغ الداب هكذا عند بعضكم تمرغ آه فتمر... لا يوجد تمرغ أبداً. آه. لعل هذا تمرغت أيضا يوجد آه. كما تمرغ الدابة هذا هو المحفوظ ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بإليك هكذا وهذا على التيمم يجزئ في الاغتسال كما يجزئ في الوضوء وهذا الحديث يدل على أهمية الطلب العلم فالتمرغ في التراب أشق أم أنك تضرب الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك أيهما أسهل التيم وكلما كان الإنسان متعلما كلما يسر على نفسه والتشدد والتنطع دليل على الجهل وليس دليل على العلم والبصيرة ولذلك أيصر الناس هم العلماء عندهم يسر كلما تعلم الإنسان كلما كانت الأمور عنده يسيرة يعني بالضبط الشرعي هذا يدل على أهمية العلم والحديث فيه كيفية التيمم لأن النبي عليه والسلام قال العمار رضي الله تعالى عنهما إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا يعني يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة وجاء في الحديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكنه ضعيف والمعتمد كما هنا في صيحيني حديث عمار ابن ياسر وكل ما جاء خلاف ذلك فلا يصح من تيمم ضربتين ومن من أن التام ما ضربتان أو أنه إلى المرفقين كل ذلك لا يصح والصحيح التام مضربة واحدة للوجه والكفين وهكذا الترتيب في السنة. الوجه في التيمم قبل الكفين بخلاف الوضوء فإن الكفين في التيمم في الوضوء قبل قبل الوجه نعم نعم تمرغ. نعم لا يوجد ماذا عندك قال ها؟ تمرغ الدابة مم. معروف تمرغ الدابة نعم طيب لعلنا نتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم في هذا الحديث الم... ماذا قال المعروف الوجه والكفاء الوجه والكفاء نعم نعم زيارة الأماكن أماكن الكفار أماكن التي فيها اثار كفرية لا يجوز وكما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام مر إذا, أمر إذا أمرنا بديار ثامود أن نقنع وجوهنا وأن نسرع السير هذا هجو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن عليك يا شيخنا أخم في فرنسا لا ستعني أن يصلي الأشياء بسبب العمل إلا أن ينصرف من عمل رب يسعى قبل الوقت الذي أمر له المسؤولون أصلًا نصلي بدون المسؤولين يعلمون هل يوجد له أكبر أكبر. يجب علي أن أن يطلب من المسؤولين أن يصلي العشاء في جماعة في المسجد لأن العمل ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة فإن لم يسمحوا له ترك العمل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا لا بد أن نوقن بذلك تمام العمل ليس سببا في جمع الصلاتين فضلا. ليس سواء في ترك صلاة الجماعة فضلا عن الجمع بين الصلاتين لا يجوز أبدا ترك الصلاة بل يذهب المسجد ويصلي حتى ولو وقع عليه شيء من الجزاء خصم في المال أو غيره ولو كان في بلاد الكفار يعلمهم الحرص على العبادة وعلى الصلاة فإن من العمل الحمد لله لن يضيعه الله عز وجل وسيبدله الله عز وجل من هذا العمل خيرا منه سيبدل الله من هذا العمل خيرا منه نعم أحصل الله وليك نرجو منكم ومن الإخوة الدعاء إلى ليبيا لأنهم يمرون بعوقات عصيبة بارك نسأل الله جل على أن ينصر إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان نسأل الله أن يقطع جابر الخوارج الذين شوهوا صورة الإسلام والمسلمين نسأل الله أن ينصر المسلمين في ليبيا وأن يحفظ إخواننا أهل السنة وإخواننا المسلمين هناك وأن يعينهم وأن يعين إلى بلادهم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والعافية وأن يحفظ دماء وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم أنهم هناك يصلون في بيوتهم بل حتى الجمعة ربما لا يستطيعون الخروج إلى صلاة الجمعة فالإنسان إذا كان في نعمة الأمن وعلم بأن أحد إخواني في هذا البلاء يدعو له ويجتهد أيها الإخوة قد ينصرون هل تنصرون إلا بضعفائكم الحديث قد ينصرون بلعوة رجل صالح في جوف الليل في سجدة يدعو فينصرهم الله عز وجل يقول لها هل يجلسي أن أردد الأذان في نفس أثناء قضايا الحاجة كي لا يفوت الأذان لا الأظهر والله أعلم أنه لا يردد الأذان إذا كان يجلس ليقضي حاجته من بول أو غائض لا يردد الأذان لا يردد الأذان ومن قال يردد في نفسه لا على مدرين على ذلك أنه يردد في نفسه الكلام يكون بصوت وحرف باللسان باللسان ولا أعلم دليل أفضل على في بالنفس أو كلام نفساني لا الحمد لله وإن كان هو متعول على ترداد الأذان فله الأجر وفقنا الله ويكن من يحبنا